شبكة المراسلون الإعلامية تقدم لكم هذا النشيد بعنوان ليس لنا عذر كلمات الشيخ أبي يوسف الأردني فك الله أسرة إن شاد أبي غريب المهاجر أيها المسلمون أيها المجاهدون اليوم هتك العرض وثلم الدين ولحقت المعرة بكل المسلمين اليوم ولغ الكلب في عرض الطاهرة وداس الكافر الفاسق الفاجر حجاب العفيفة ايها المسلمون ان نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا بالجهاد في سبيل الله لما شبل بنساء المسلمين ما لنا سوى بلاء وكمن اذا حتى يلام الستى اشلائي احرائر تسبع تردق بالال للرافضين يا سيقيات رمشى فوق النسيط تقدمي لعزائي أنا ميت القبلان حي هدني ذنب ثوى لا يستحث شقائي فأمير حرم نعم زوج إنه كم كان يرفعنا سهدت في موت يريد حيائي عام يجلني بأسر كريمة لن نلقي دمي وحر بكائي أمسي وأصفح والعيار مليئة من طور غافلة عن الجبلاء بالأمس ساجدة ولا شهمة <تشل> له قصحا وينقى ربه يجزى بمنزلة مع العظماء وخنيث مملكة سيذهل عاجزا لما سيسقط في يد السجناء يا هيلة صبرا علينا علنا الهوال لعيزة شرفاء نأتيك في جيش عرم رممت من شاملات جزيرة القرماء ونداول الأيام نخلأ قائما للبيت والحرمين والأمناء يا ليت شاري ما لمعابرة لنا أنا لدى السفلاء في مصر في غردون في اليمن وفي شام وفي بغداد في الإسراء بجثيات لسلام في القاضي كابول لا بالسمراء حتى بأميركا عشيفة تهري أدرم بأني وفي حوائي يا أم سيف الله قيد الذي رغم الذي يثور في أحشائي فسعشعل الأيام لا يقرر لها نارو حقدها بدمائي وسأوصبا من الراجمات بصيحتي الله أكبر جلجلة أصدائي يا عرضنا نفيك من نفتها إخواننا من سائر الأنحاء أبطال قاعدة الجهاد في فلك السلام من, من الغلاي فرسان معركة تصفى مجدها ببداية عيس من دم شواداي وكتائب عزة من بشار لهم من منن على الأخيار والنبلاء لو عزت الطلقات غرسيا في صدر طاغية إلى الأمعاء وإذا القنابل غادرت جرباتنا هذا هزامي ناسف وبداي ولو اغتين لمعتد غضواتنا في البيت أول بطريق نائي قسمت سأزرع فيك يا درمين القام أو من الأحياء وسيشاد الله الوفي على صدقها لفدي أسرى اللمن وفائي يا رب ضاع الحال فشاهد أنني زمن وفي سلام كل شفائي فقتل عبدك ليذل رضاع بها، وتعيد أمجاد بين على.